فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيِّنًا أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْعَاصِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ الْعَمَلِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَذْغُونَهَا عِجًا وَجُنُبًا بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَنِينَ مَجَادِ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلهم بسمهم ونادهم اصحاب الجنه التي انسلامون عليه لَمْ يَدْخُلُوهُ وَالْقَمِيْطُ مَعُوْنَ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ تجعلنا ما القوم من ظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسير قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ عَذَابٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصح الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال هما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدين بَلْ يَوْمَ نَسَاوِمُكُمْ